ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض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 اان انكم لا تشهدون ان مع الله الهه اخرى قلنا اشهد قل انما هو اله واحد وانني بريء مما تشركون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 الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون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 قد خسر الذين كذبوا بنقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بوتة قالوا يا حسرتنا, قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوسارهم على ظهورهم ألا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 ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأودوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاء 119. إذا استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله نجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين 119. الذين يسمعون 110. والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على نزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من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 ولقد أرسلنا إلى أمين من قبلك فأخذناهم بالبأساء بالبأس والضراء لعلهم يتضرعون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 قل هل يستوي الأعمى والبصير افلا تتفكرون وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع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 وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ وَكَذَلِكَ فَتَنَّ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَأُلَئِكَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِ الرَّحْمَةِ أَنَّهُمْ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ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 وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ثم يبعثكم فيه ليقضى اجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون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 الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أندعوا من دون الله ما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 وَأَنَا أَقِيمُ الصَّلَاةَ وَاتَّقُواْ وَهُوَ الَّذِي إلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فيكون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 فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآكَ كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لا أحب الآفلين فلما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 جهت وجهي للنبي فَطَرَ السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحجه قومه قال أتحاج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 ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانا بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون حجتنا اتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا وَنُوحٍ هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُوبَ وَأَيُوبَ وَيُوْسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجِزِ الْمَحْسُنِينَ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 حكم والنبوة فان يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها يكفر بها فقد بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى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 تجعلونه قراطي ستبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباءكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه, الذي بين يديه ولتنذر اللبي أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون.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 باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَن آيَاتِي تَسْتَكْبِرُونَ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا حَوْلَنَاكُمْ وَرَاءَ أَذْهُورِكُمْ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 أخرجنا به نبات، فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضرا، فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حب متراكبا، ومن النخل من طلعها قوان دانية وجنات وجنات من أعر يتون ورماه مشتبه وغير متشابه أزرؤ إلى ثمر إذا أثمر وينعيه إن في ذلكم لا آيات يؤمنون وجعلوا لله شركاء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 صائر من ربكم فمن ابصر ف ومن عمي عليها وما انا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الايات وليقولوا درست حي الىك من ربك لا اله الا هو واعرض عن المشركين ولو شاء الله هنا اشرك وما جعلناك عليهم حفيضا وما انت عليهم بوكيلا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 أَقُسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَ أيمَانِهِم لَإِ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لا يُؤْمنِن بِهَا وأقسموا بالله جَهْدَ لا بِهَا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 ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون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 ان ربك هو اعلم, من يضل وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم مَا حرم وَقَدْ فَصَّلَ ما مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ كثيرا ليضلون إلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْ إِنَّ ربك هُوَ وَذَرُوا ظَاهِرَ الإِثْمِ وباطنه إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سيجزون بما كانوا يقترفون بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين لا يروحون إلى ليجادلوكم وإن أطعتم إنكم لمشركون أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له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 الله عالم حيث يجعل رسانه سيصيب الذين اجرموا صغار عند الله سيصيب الذين اجرموا صغار عند الله عذاب شديد بما كانوا يمكرون ف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 حَتَّى إِذَا أَصَلَّى الْآيَاتِ لقوم لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا مَعَشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ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 يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسلا منكم يقصون عليكم آيات وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنهم كانوا كافرين ذلك أن يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عن ربك العلي ذو الرحمة إيه شاء يزهدكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أشاءكم من ذريعة قوم آخرين.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 زعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركاء. وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَقَالُوا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 قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهم بغير علم وحرموا ما, رزقهم الله وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات مع وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه كل من ثمر إذا اَمْرُوا وَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حصاده ولا وَلا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ ثمانيه ازواج من الضان اثنين ومن المعز اثنين قل ان الذكرين حرم ام الانسيين أم اشتملت عليه ارحام الانسين نبئوني بعلم ان كنتم صادقين وَمِنَ الابْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ أَنَّ حَرَّمَ أُمُّ الْأُنثَيَيْنِ أَمْ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُعَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَن أَظْلَمُ ممن افْتَرَى على اللَّهِ كَذِبًا ليضل النَّاسَ بغير علم إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قُل لا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طاعم يطعمه إِلَّا أَن يكون ميته إلا أو ميتة أو دم مسفوح أو, أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق أهلك غير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم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 وَمَا اخْتَلَطَ بِعِقْدٍ ذَانِكَ جَزَيْنَاهُ بِبَغْيٍ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَإِن كَذَّبُوا فَكُنَّ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يَرُدُّ بَأْسَهُ عَلَى الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ 119. فيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا وَلَا حرمنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا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 ما حرَمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ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 وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمُ الْصَّكُوبِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ أتينا موسى الكتابة ما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدوا ورحمة, ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه وتقول علَكُم تُرْحَمُونَ أَن إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى قَوَّيْفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا من غافلين أو تقولون لو أن أرسل علينا الكتاب لكنا أهدا منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة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 الله ثم يُنَبِّئُ بما كانوا يفعلون من جاء بالحسن فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجذى إلا مثلها وهم لا يظلمون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 ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات